قال كذلك أستك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرق ولم يؤمن بآيات ربه ونعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهز لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في إن في ذلك لآيات لأولينها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وتذبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما بسعنا به أجواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنشتنهم فيه وإذق ربك خيره وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليك وَ نحْنُ نَرجكُك وَْهافِبَةُ إاتَّبُوى وَقالوا لَول يأتين بآيَةِ رَبِّ أَلَمْ تَأتهِم بَينَةُ مَا في الصّحُهِ الأُول وَلَْ أن أَهلَكْنَاهُم بدِم مِن قَبِلينَ قَاوا رَبّنا أَولاَا أَسَلتَ إلين غَسُول سَنَتَّ آياتك اتبَعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّذِنَ وَنَخْشَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَقِّصٌ فَتَرَى الدَّسْو فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَن اهتدى